أيها الأحبة في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أن نحن التقينا مرة أخرى على مائدة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب الشفاء للإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى يعني هذا الكتاب الذي أراد المؤلف من خلاله أن يعرف بالرسول صلى الله عليه وسلم وبحقوقه به يكتب لنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة أخرى فانه يطرق أبواب الغزوات وأبواب الشمائل وأبواب الدلائل يعني وجميع أبواب سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريقته الخاصة وهذا ما يجعل هذا الكتاب متميزا وجعل نسخه طارت شرقا وغربا فاستقبله الناس وأن ودرسوه ودرسوه وعلقوا عليه واستخرجوا او وخرجوا أحاديثه إلى غير ذلك من انواع العناية التي خص بها العلماء هذا المؤلف الجليل الشفاء لإمام القاضي عياذ رحمه الله تعالى ذلك لأن الإمام القاضي عياد رحمه الله تعالى يتتبع أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فإذا به يأخذ هذه الأخلاق من خلال سيرته أي من خلال أماكن التي برزت في هذه الأخلاق خلق الكرم يبرز في القصة الفلانية وخلق الدكا يبرز في القصة الفلانية وخلق السخاء والكرم يبرز في كذا والحياء يبرز في كذا فإذا بك تدرس السيرة في الوقت الذي تتعرف فيه على شمائل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن قد توقفنا في الدرس السابق عند الفصل السادس عشر الذي خصه القاضع رحمه الله تعالى للحديث عن حسن عشرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأدبه وبسط خلقه بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حسن العشرة كان يعاشر الناس معاشرة حسن وكان صلى الله عليه وسلم متادبا مع الناس أي لم يكن مترفعا عليهم ولم يكن صلى الله عليه وسلم يتعامل معهم من علو ولكن يتعامل معهم صلى الله عليه وسلم كواحد منهم وقد توقفنا عند كلام جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه جرير البجلي الذي أسلم في السنة التي توفي فيها الرسول صلى الله عليه وسلم وعاش مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو من أربعين يوما فإذا به قال ما لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهه ما لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي ورحب بجري بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكان صلى الله عليه وسلم يضيف القاضي عيض رحمه الله كان صلى الله عليه وسلم يمازح أصحابه ولا يقول إلا حقا يمازح يعني المزاح الحق المزاح الذي فيه نوع من المرح ولكن في الوقت في نفسه هو حق. وصدق فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يمازح بالباطل وهو صلى الله عليه وسلم لا يمازح بما يخرج عن الأدب وما يخرج عن حياءه صلى الله عليه وسلم ولكنه يمازح بما يثبت به الحقيقة قوله ذلك الرجل من يشتري مني هذا العبد فقال إذا تراني كاسدا يا رسول الله قال أنت لست عند الله بكاسد يريد أن يبين له أنه عبدا لله أنه عبد لله ثم أنه عند الله سبحانه وتعالى غالين وإن كان عبدا وإن كان يعتبره الناس عبدا قليل الشأن فهو عند الله سبحانه وتعالى عظيم الشأن ويخالطهم النبي صلى الله عليه وسلم يخالط أصحابه بحيث لا تستطيع أن تميزه إذا كنت غريبا أن تميزه من بين أصحابه لدرجة أنه صلى الله عليه وسلم في حديث الهجرة كما تعرفون أن الأعراب يلتقون بالنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر فيسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر يظنون أنه هو الزعيم هو أمير القافلة أو أمير الجماعة ويحادثهم صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لا يترفع بحديثه وكلامه وبسط يعني كلامه عن, عن الناس فهو كما يحدث الحرة يحدث العبدا يحدث الأمت يحدث الصغير ويحدث صلى الله عليه وسلم الكبير ويجيب صلى الله عليه وسلم ويداعب صلى الله عليه وسلم صبيانهم، صبيان الصحابة يداعبهم النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم معهم ويسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كما يعلم الكبار يعلم الصغار ويلتقي النبي صلى الله عليه وسلم عمير فيقول يا أبا عمير ما فعل النغير وأنغير هو اسم لطائر. هذا الطائر كان رأاه النبي صلى الله عليه وسلم بيد هذا الصبي ثم بعدما لقيه مرة أخرى سأله عنه يعني كالمعتني به كما أن الطفل يعتني بالنغير وأن الطفل يعتني باللعب التي تكون بين يديه فإذا كان الكبير يقول أين لعبتك الفلانية أو أين كذا يعني كأنه يعتني به ويرفعه من شأنه فإذا بهذا بهذا الطفل يعني يحس بالمسؤولية عن نغيره وعن لعبته وعن الأمور التي تكون بين يديه ما دامت تلفت انتباه الكبار. ويجلسهم في حجره نبي صلى الله عليه وسلم يجلس صبيان أصحابه في حجره إذا جاء إذا جاء أحد بصبيه خصوصا عندما يولد عندما يكون حديث العهد بالولادة فإنه صلى الله عليه وسلم يجلسه على على فخذه ربما يحنكه صلى الله عليه وسلم أو يؤذن في أذنه الأمنا ويقيم في أذنه اليسرى وربما سمه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ربما سمن النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلب منه ذلك فيكون النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الصبيان نعني رفقا بآبائهم ويجيب دعوة الحر والعبد والأمتي والمسكين النبي صلى الله عليه وسلم يجيب دعوة أي إنسان لا يجيب دعوة الأغنياء فقط دون الفقراء أو دعوة الحرار دون العبيد ولكنه يجيب دعوة الداعي يعني كل من دعاه من الناس فالرسول صلى الله عليه وسلم يجيب دعوته كما روى بودهود في, في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب دعوته لمملوك والمملك هو, هو العبد ويعود المرضى في أقصى المدينة النبي صلى الله عليه وسلم يعود المرضى في أقصى المدينة معنى أقصى المدينة أي أنه يعودهم في أقصى وفي أقرب ولكنه إذا كان يعود في أقصى فهو في أقرب يعني أولى وأحرى بمن أنه صلى الله عليه وسلم يسائل عن أصحابه أين فلان فإذا قيل له مريض زاره النبي صلى الله عليه وسلم وعاده وربما يعود النبي صلى الله عليه وسلم أناساً لم يكونوا مسلمين يعني غير مسلمين ولكنهم كانوا في المدينة وكان النبي صلى الله عليه وسلم تعاهد معهم فيزور اليهود الذين كانوا بالمدينة يزورهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم مرضى ويسأل عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم غائبون لما بينهم من المواطنة إن صح هذا المعاصر يعني يمكن أن نطلقه على الحالة التي تجمع بين النبي صلى الله عليه وسلم اهل المدينه في ذلك الوقت الموادعه أو المصالحة أو الموافقة أو سميه ما شئت من من المصطلحات حيث كتب النبي صلى الله عليه وسلم وثيقه لأهل المدينة كلهم ليكونوا وإذ يدا واحدة على من سواهم ليكونوا يدا واحدة على من سواهم حيث تكون المدينة محمية من داخلها ومن ومن ومن خارجها وكان للنبي صلى الله عليه وسلم غلام يهودي غلام يهودي يقوم ببعض شؤون النبي صلى الله عليه وسلم فلما مرض ذلك الغلام عاده النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يلفظ أنفاسه الأخيرة فوجد هذا الغلام يموت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم رفقن به ورغبة في أن ينقذه الله عز وجل به فقال له يا غلام قل لا إله إلا الله فجعل الغلام وكان يحب النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من معاملته وأدبه ونحن في باب الأدب والمعاملة لما يرى من حسن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم ومن حسن أدب النبي صلى الله عليه معه كان يريد أن يقولها ولكنه يخاف من أبويه فكان ينظر إلى أبيه وأمه فقال له أبوه أطيع أبا القاسم فقال الغلام لا إله إلا الله محمد رسول الله ففرح النبي صلى الله عليه وسلم فرحا عظيما وخرج من بيت ذلك اليهودي وهو يحمد الله عز وجل ويشكره ويقول الحمد لله إذا أنقذه الله بي من النار الحمد لله إذا أنقذه الله بي من النار يعني كان كان النبي صلى الله عليه وسلم سببا في إنقاذ هذا الغلام من النار فدخل الجنة بكلمة قالها ولم يصلي ولم ولم يصوم وإنما باستجابة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال له قل لا اله إلا الله فقال لا اله إلا الله فدخل بها الجنه بما ان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على ان ينقذ امته الى اخر رمق الى اخر اللحظة ونحن نقرا في السيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم حاول في اخر اللحظه ان ينقذ عمه ابي طالب ان ينقذه من النار بحيث لو قال كلمه لا كلمه لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو في اذن النبي صلى الله عليه وسلم ولو سرا لكان خيرا له ولكنه خاف أن تعيب عليه نساء قريش وأن تقول له خاف من الموت فأطع الولدان وأطع الصغار لأنه كان إنساناً كبيرا والنبي صلى الله عليه وسلم ابن الأربعين يعني بين الأربعين والخمسين يعني فخاف أن يعيب الناس عليه العودة إلى اتباع الشباب واتباع الصغار فالنبي صلى الله عليه وسلم يعود المرضى و يؤدبنا صلى الله عليه وسلم بعيادته للمرضى يؤدبنا كيف نعود المرضى ويعلمنا ويعلمنا أن نقول لهم خيرا وأن نبتسم في وجوههم وأن نقول لهم طهور إن شاء الله فإنما يصيبك من وصب وتعبا حتى الشوكة شوكها إلا كانت لك كفارة عند الله سبحانه وتعالى يغفر لك بها الذنوب كل ما يصيب المؤمن كل ما يصيب المؤمن من مصيبة ويرضى بقضاء الله عز وجل وقدره فيها إلا كفر الله عنه بها خطايا حتى الشوك يشاكها اذا رضي الله سبحانه وتعالى ربنا وعلم ان ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه فالمصيبة هي التي تصيب الإنسان في الدين المصيبة هي الحارقة التي تصيب الإنسان في دينه ولذلك نجد من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعل مصيبتنا في ديننا لأنه إذا جاءت في في الصحة هانت وإذا جاءت في المال هانت وإذا جاءت في الولد هانت لأن كل هذه الأمور يكفر الله عز وجل بها الخطايا إذا قوبلت بالرضا إذا قوبلت بالتحمل والصبر أما إذا قوبلت بالضجر وإذا قوبلت بالتبرم وإذا قوبلت بالسخط فإن من سخطان فله السخط ومن رديا فله الرضا كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا النبي صلى الله عليه وسلم يثبت المرضى ويتبت المشرفين على الموت ويذكرهم بالله سبحانه وتعالى وهذا هو أدب عيادة المريض عندما تعود مريضا تذكره زين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الغلام تذكره بأن هذا الذي أصابه ظهور إن شاء الله تذكره بأن المرض لا يقدم ولا ولا يؤخر فالاعمار بيد الله والآجال مؤجلة بمواعيدها لكل اجل كتاب لا يقدم المرض ولا ولا يؤخر لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ويقبل صلى الله عليه وسلم عدر المعتذر أي من أدبه صلى الله عليه وسلم وحسن عشرته أنه يقبل عدر المعتذر بمعنى إذا اعتذر إليه شخص فإنه صلى الله عليه وسلم سرعان ما يقبل عدره سرعان ما يعفو عنه لدرجة أن الله سبحانه وتعالى عاتبه على هذه هد... على العفوية وعلى هذه الأريحية وعلى سرعته صلى الله عليه وسلم لقبول اعتذارات المنافقين عفى الله عنك لما أدنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين عفى الله عنك لما أدنت لهم الله سبحانه وتعالى دعا بالعفو أولا ثم قال له لما أدنت لهم لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل عذر المعتذر بمعنى أنه لا ينبش وراء الخلفيات وراء النفوس وراء وإنما إذا جاء الرجل ويقول عندي عذر كذا وكذا يقبله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهنا تتكرر قصة قصة كعب بن مالك ومرارات بن الربيع وهلال بن أمية رضي الله تعالى عنه هؤلاء من فريد ثلاثة الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يقبل اعذار المنافقين واحداً والآخر وكانوا نحو ثمانين المنافقين كانوا في هذه المرة كانوا نحو ثمانين وكل واحد منهم يعتدي ويقبل النبي صلى الله عليه وسلم اعذارهم لما جاء دور كعب بن مالك ومرار بن الربيع وهلال بن أمية ما كان عليهم إلا أن يعتديوا النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقبل اعذارهم ولكنهم فقهاء ولكنهم علماء ان النبي صلى الله عليه وسلم قد يقبل عذرهم بل يقبل عذرهم قد للتحقيق وليس لهش وليس للتشكيك او التقليد فالنبي صلى الله عليه وسلم يقبل اعذارهم ولكن الله سبحانه وتعالى عالم بان ليس لهم اعذار فاذا رضي عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وسخط عنهم الله سبحانه وتعالى باو خاسرين يعني رجعوا بالخسران فارادوا ان يعودوا برضا الله وبرضا رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فصدقوا اي فكانوا صادقين فقالوا يا رسول الله ما حبسنا عذر والله ما كنا ايسرا ولا أقدرا ولا اصح ولا ولا من ذلك اليوم يعني ميسور, ميسور الحال وعنده ظهره اي دابته التي سيركبها إلى الغزو وكان صحيحا غير غير مريضين بمعنى شروط شروط الجهاد توفرت ليس من المعذورين الذين قال الله عز وجل فيهم ليس على حرج ولا على المريدي حرج ولا على المريدي حرج ولا على الذين إذا ما أتوا ولا يتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا عينهم تفيض من الدم حزنا لا يجدون ما ينفقون يعني الذين لا يملكون الظهر أيضا لا حرج عليهم هؤلاء ليست عندهم هذه هذه الأعذار فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق الله تعالى فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حقهم أما هؤلاء فقد صدقوا يعني صدقوا في أن ليس لهم عذر ولكن لا تكلموه ولا تعاشروه ولا ولا ولا يعني مقاطعة حتى يقضي الله فيه فقاطعهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أربعين ليلة لدرجة أن هلال بن اميه ومراره بن الربيع دهبها لبيوتهما يبكيان ليل نهار ما يستطيعان أن يقطع ذموعهما. أما كعب بن بن مالك وكان أشبههما، يعني وكان يعني شاب منهم، فكان ياتي النبي صلى الله عليه وسلم في في المسجد فيسلم في عليه. قال فلا أدري هل حرك شفتيه أم لا. كان يتحرى يتحرى يعني أن يصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا استدار النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته. قال أسلموا عليه. السلام عليك يا رسول الله. قال لا أدري هل حرك شفتيه أم لا. فاذهب الى عمي فأسأف أسلم عليه يردوا عليه إلى فاسلم عليه فلا يرد عليه السلام وادب الى فلان فاسلم عليه فلا يرد عليه السلام يعني مقاطعة تاما لما كملت الأربعون ليلة ليله بعث النبي صلى الله عليه وسلم الى ازواجهم ايضا ان يقاطعوهم يعني ان الزوجه لا تعاشر هذا الزوج ولا تمكنه من نفسها يعني هذا يعني يعني الزياده كيتسناو هاد الناس كيتسناوش يتسنو التوبة من الله سبحانه وتعالى فإذا بالأمور تزداد كما يقول تزداد سؤا نحن لن نقول تزداد سوءا تزداد تمحيصا تزداد تنقية تزداد تزكية وتطهيرا ف ذهبت نساء هؤلاء إلى بيوت آبائهن وأماتهن إلا مرأة هلال بن أمية قالت له يا رسول الله إن هلالا كان رجلا كبير السن لا يستطيع أن يفعل كذا ولا أن يفعل يعني لا يستطيع أن يناول نفسه لا يستطيع أن يطبخ طعامه ولا أن يكنيس بيته يعني دعني أناول من هذه النحية بمعنى دعني أقوم له بشؤونه من غير, من غير المعاشرة الزوجية فأدن لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما كملت خمسون ليلة نزلت توبته من فوق سبع سماوات بسبب صدقهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم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 وكونوا مع صادقين أي استمروا في صدقكم فإنه هو الذي نجاكم الصدق هو الذي ينجي الصدق هو الذي يكون سببا إليش؟ إلى الجنة يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة هذا التمحيص الذي أصابهم في الدنيا وهذه التسكية التي قضوا فيها نحو من خمسين ليلة ما زادتهم إلا طهرا وما زادتهم إلا رفعة فكان كعب بن مالك لا يملؤ رضي الله تعالى عنه لا يمل من الحديث بهذه القصة كما تقرأون في كتب الحديث في صحيح البخاري ومسلم وأقرب كتاب إليك رياض الصالحين فقد ذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى في التوبة في باب التوبة وذكر قصة عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه الذي لا يمل من الحديث عن هذه المنة وعن هذه الهبة التي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل التوبة قال له يا, يا كعب بن مالك أبشر عليك بخير يوم منذ ولدت أمك يعني بخير يوم أفضل يوم بالنسبة إليه مش ذلك اليوم الذي أسلم فيه ولكن اليوم الذي تاب الله عز وجل عليه فيه وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يحسون برعاية القرآن لهم يحسون بأن القرآن يتنزل في شؤونهم يتنزل في حاجاتهم فكانوا يفتخرون أنا نزلت في الآية الفلانية والآخر يقول له وفي نزلت الآية الفلانية والآخر يقول وفي نزلت الآية الفلانية فكانوا يعني يفرحون فرحا شديدا إذا كان سببا في نزول آية ترخيصا للأمة وتخفيفا عليها ورفعا للحرج عنها اذن صلى الله عليه وسلم يقبل عذر المعتذر ويعلمنا هنا ان نقبل عذر المعتذرين اذا اعتذر اليك انسان فاقبل عذره فان لم تقبل عذره ف سوء معاملتك أسوأ من سوء معاملته هو فاذا لم يجد له لنفسه عذرا فابحث له عن عن عذر قل أنا أعرف أنك مشغول وأنك كثرت أشغال يعني سوالت عليك ولذلك لم تأتي في الوقت الفلاني كذا يعني التمس له. لهم التمسوا لإخوانكم أعدارا التمسوا لهم أعدارا لأنك لا تدري ما الذي يحدث لهم في غيبتك ولذلك التمس له عذرا قال أنا سُنَّ رضي الله تعالى عنه ملتقى أحد دون النبي صلى الله عليه وسلم فينحي رأسه حتى يكون الرجل هو الذي ينحي رأسه من معنى التقم يعني هو يتكلم في اذن النبي صلى الله عليه وسلم واستعمال كلمة التقم مبالغه في ماذا في التساق أدن المتكلم والمناجي للرسول صلى الله عليه وسلم باذنه التقمه انه التهم وان الاذن اصبحت في داخلي الفم وليس الامر كذلك ليس الامر كذلك انما المراد مبالغة في ماذا في قرب الأذن من الفم بحيث يسمع النبي صلى الله عليه وسلم كلامه قال فلا يكن نبي صلى الله عليه وسلم ينحي رأسه حتى يكون ذلك المناجي هو الذي نح رأسه بمعنى حتى يقضي حاجته وحتى ينهي كلامه حتى ينهي كلامه من أذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما أخذ أحد بيده صلى الله عليه وسلم فيرسل يده حتى يرسلها الآخر النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذت يده للحديث فإنه لا يرسل يدك حتى ترسل أنت يده، بمعنى لا يطلق يدك حتى تطلق يده، يعني مبالغة في حسن الأدب مع ال ولم يرى مقدما ركبتيه بين يدي جليس له، لم ير النبي صلى الله عليه وسلم مقدما ركبتيه، يعني أنا يقدم الركبتين على ركبتين الجليس. أو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يكشف ركبتيه بين يدي جلسائه، فكان بصفة ما يحتبي. يعني الاحتيب هو أن يجعل توباً على ماذا؟ توباً على ركبته يستطر به صلى الله عليه وسلم ركبته فكل المعنيين يعني صحيح أنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يكشف ركبته بين جلسائه ولم يكن صلى الله عليه وسلم يقدم ركبته بين جلسائه بل يكون كواحد منهم بدون تمييز وكان صلى الله عليه وسلم يبدأ من لقيه بالسلام يبدأ من لقيه بالسلام يعني إذا رأيت الإنسان مثلا يبادر بالسلام فاعلم أن فيه طبعا جيدا وطبعا متميزا وهو أنه يبادر بالسلام وبعض الناس يظن أن المبادرة بالسلام عيب وليس الأمر كذلك بل هذا من خلق النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس تسلم عليه فيه يقول لك علش سلم ستان سلمنا خليني, خليني نسلم لا يا أخي الم... ينبغي أن تكون من المبادرة وتكون منك المبادرة فالسابق له فضل السبقي واللاحق له فضل الرد السلام وكل المأجرون عند الله سبحانه وتعالى فالنبي صلى الله عليه وسلم يبادر ويسلم على... على الناس جميعا ولم يكن صلى الله عليه وسلم يخص ناسا دون ناس بالسلام وإنما يسلم على الصغير والكبير والذكري والأنثى كما قالت أسمع من يزيد رضي الله عنها خلص كنا في نسوة فمر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم علينا يعني انه يسلم على مدام يسلم على النساء لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يميز بين الرجال والنساء في السلام فاذا وجد جماعه ما يسلم عليهم ونقصد بالسلام هنا السلام عليكم نقصد بسلام بالسلام المصافحه بصفعه اساساتي وان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصافح النساء يصافح الرجال ولا يطلق يد المصافح حتى يكون المصافح والذي أطلق يده ولكن المراد بالسلام هنا كلمة السلام عليكم وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسلم على من عرفت ومن ومن لم تعرف وأمرنا صلى الله عليه وسلم أن نبذل السلام للعالم أن نبذل بدل السلام بدل السلام للعالم ويبدأ أصحابه بالمصافحة يعني يبدأ صلى الله عليه وسلم أصحابه بالمصافحة يعني كان يبادر لأن أحياناً ينتظر صاحبك وهل أن أن تمد يدك أم لا فإذا نبي صلى الله عليه وسلم يكون هو المبادر كما يكون مبادراً بالسلام يكون مبادراً بماذا؟ بالمصافحة كما قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا آلقي صافحه وفي يوم من الأيام سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن حاضراً فلما جاء قيل له سأل عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب إليه وسال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فالا والتزمني وكانت هذه أجود واجود يعني التزمني اش كتسمى هذه المعانقه عانقني التزمني صلى الله عليه وسلم بصدره وتفاوت راسي ورأسه قال فالتزمني فكانت هذه أجود واجود يعني كانت اجود من من الحالات التي كان عليها دائما وهي المصافحه يعني اذا لقيت إذا ولكن في هذه المرة سأل عني فكنت غائبا فلما جئت وسألت عنه أنا قام من مجلسه فالتزمني فكانت أجود وأجود والحديث رواه خرجه أبو داود في الأدب في طبعا في كتابه السنن في كتاب الأدب إذن يبدأ أصحابه بالمصافحة ولم يرى صلى الله عليه وسلم قط ما رجليه بين اصحابه حتى يضيق بهما على احد ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمد رجليه بين بين اصحابه يعني انه صلى الله عليه وسلم اذا جلس مع اصحابه يجلسون جلسه واحده يجلسون على هيئه واحده فاذا جلس احدهم ومد رجليه النبي صلى الله عليه وسلم يمد رجليه ولكن ان يكون هو متميزا بمد رجلين باعتباره لا يسال عما يفعل لا وهنا يذكر الخبر بمسألة شعرى رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان في يوم من الأيام كان حاجبا للنبي صلى الله عليه وسلم في واحد الحائط في واحد في واحد ضيع ل لحد أهل المدينة وكان فيها بئر فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فجلس على شفير تلك البئر ومد رجليه يعني أدلى برجليه في, في في البئر قال فلما جاء أبو بكرين استأذنا قال له أبو رسول الله هذا أبو بكر يستأذن فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا له بشره بالجنة قال فأذن له وبشره بالجنة قال أبو مسافه فتمنيت أن ياتيي يا أخي لكي يبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة لأن ذلك اليوم ما جاء أحد إلا بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة قال فجلس على شفير البئر وأدلى برجليه يعني فعلى مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاستاذن رجل آخر فايده هو عمر فاستاذن فادن له النبي صلى الله عليه وسلم وقال وبشره بالجنه فاستاذن رجل آخر وادلى عمر برجلي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بكر ثلاثة. فجاء عثمان رضي الله تعالى واستاذن له النبي صلى الله عليه وسلم وبشره بالجنه على بلوان تصيبه قال بشره بالجنه على بلوان تصيبه فبشره بالجنه على بلوان تصيبه. تصيبه فاستعان عثمان رضي الله تعالى عنه بالله سبحانه وتعالى ودخل وجلس بعيدا عنهم عنهم عن الثلاثي يعني لم يجلس لم يجلس لم يدلي بيديه في البئر وقد وجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصلى وجد النبي صلى الله عليه وسلم يعني غطى صلى الله عليه وسلم ساقيه غطى صلى الله عليه وسلم يعني ساقيه فقيل له يا رسول الله تستحي من عثمان قال ألا تستحي من رجل تستحي منه الملائكة فجلس عثمان بعيدا فأولى هذه الحادثة وهذه القصة أولت بمقابرهم، فدفن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر في الروضة الشريفة أي في بيت عائشة، ودفن عثمان بعيدا عنهما قليلا في البقيع، فأولى هذه الجلسه الجلسة وهذه هذه القصة أولت بمقابرهم، هؤلاء الثلاثة في مكان واحد، وذاك بعيدا عنهما قليلا رضي الله تعالى عن الجميع وصلى عن رسوله صلى الله عليه وسلم. يكرم من يدخل عليه صلى الله عليه وسلم يكرم من يدخل عليه أي من دخل عليه من الناس يكرمه صلى الله عليه وسلم يكرمه بالكلمة يكرمه بما بالموجود من من الطعام يكرمه بتذكيره بمفاخره وما و اجداده. آبائه وإجداده لو كان أبوك حياً لو فعلت له كذا وكذا يعني يقول ل لجبير بن مطعم لو كان أبوك حياً لا وهبت له هؤلاء نتنا يعني قتل بدرين لو كان أبو كحيا لو هبت له هؤلاء أنتنا بما لأن المطع من عادي فعلى خيرا بالنبي صلى الله عليه وسلم لما يعني قبل جواره في مكة فأرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد له الجميل فلما مات هو قبل أن أن يرد له النبي صلى الله عليه وسلم الجميل ذكر ابنه بهذا يعني ذكره بما فعل بما فعل أبو أمي الخير على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم يكرم الداخل عليه وربما بسط له توبه ربما النبي صلى الله عليه وسلم لحيد الريدة دياله ويبسطه ويبسطه لذلك الداخل عليه ويؤثره بالوسادة التي تحته اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس على وسادة يقدمها له لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لم يكن يملك من الوسائد ما نملك نحن يعني اطلع الخيريك النبي صلى الله عليه وسلم عنده وسادة واحده من ليف من, من من يعني من ادمين حشوها ليف حشوها ليف فلما دخل عليه ادي بن حاتم طائي قدم له النبي صلى الله عليه وسلم فابى عدي بن حاتم فابى عليه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن إلا أن يتوسدها ويجلس عليها قال حاتم فعلم أنه ليس بملك وأنه ليس من أهل الدنيا أي من طالب الدنيا بل هو نبي كما كما قال صلى الله عليه وسلم ويعزم عليه في الجلوس عليها إن أبا يعزم على على على عدي بن حاتم أن يجلس وذكر حازماً أيضاً بخير أبيه وكرم أبيه يعني فسألوا يا رسول هل ينفعه ذلك هل ينفعه هل ينفعه ذلك الكرم الذي كان كان طائم طقي معروفا به خلنا صلى الله وسلم خلي ذاك شيء الأمور تتعلق بماذا تتعلق بالإيمان والإسلام الطاعة لا بد أن يكون أن يكون لها, لها طاعة خلي ذاك شيء في مشيئة الله سبحانه وتعالى لأن هذه هذه المدة تسمى مدة الفتره، والف وأهل الفتره إلى يمرهم إلى الله سبحانه وتعالى إن شاء رحم وإن شاء وإن شاء عذب يعني فلا تسأل عن مثل هذه الأمور، وبذلك أول وبذلك أول عدم الادن بالاستغفار للرسول صلى الله عليه وسلم لأمه، أن سافر النبي صلى الله عليه وسلم لأمه لم يأذن له الله عز وجل استأذنا في أن يزور فؤذنا له، واستأذنا في أن يستغفر فلم فلم يؤذن له. قالوا هذا دليل على أن أمه ماتت في الفترة. والذي مات في الفترة لا يعذبه الله سبحانه وتعالى بدليل. وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله يعني لا يمكن أن يؤخذ الإنسان أن يؤخذ الإنسان بذنب. لم يكن هو عالم بأنه ذنب أو ليس أو ليس بذنب. فالاستغفار إنما ينفع من عرف وأخطأ. أما الذي لا يعرف فأمره إلى الله سبحانه وتعالى. ويكن أصحابه النبي صلى الله عليه وسلم يكن أصحابه معنى يكن أصحابه لأن الكونية بالنسبة للعرب يعني شيء حاجة كبيرة الكونية للمدح وووتنا في إذا دا... في... يعني إذا أردت أن أن على شخص يعني تدعوه بأبي فلان وأم فلان أما أنا أن تدعوه باسمه المجرد هذا أيضا موجود ولكنه ليس فيه واحد نوع من من من, من ولهذا قلنا في بعض الدروس السابقه ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن ينادى في القران الكريم باسمه يا محمد ولا ناده الصحابة يا محمد ولكنه صلى الله عليه وسلم ينادى بماذا يا رسول الله يا نبي الله وناده القران الكريم يا أيها المدثر يا ايها المزمل يا ايها النبي اتق الله يا ايها الرسول لا يحزنك الذي الى اخره فلم يكن من القران الكريم يقول له كما قال يا داود يا إبراهيم يا نوح يعني كما قال الأنبياء لآخرين اليهود لما وقعوا في الحرج ماذا يفعلون؟ أي ينادون محمد صلى الله عليه وسلم وهو يعاشرهم في المدينة أي ينادونهم بيا رسول الله وهم لا يؤمنون به أم ينادونه بيا نبي الله وهم لا يؤمنون به ماذا فعلوا؟ يعني لجأوا إلى الكنية باعتبارها معتبارها سبباً في ماذا؟ في مدح الشخص والرفعة من شأنه فكانوا يقولون يا أبا القاسم يا أبا القاسم يا أبا القاسم ينادونه بكنيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكني أصحابه بمعنى يرفعوا من شأنه وأحياناً تكون هذه الكنية يعني يعني ملاطفة عندما يكني يلاطف كما كان أبا هريرة أبا هريرة يعني ملاطفه له وكما كان علي رضي الله تعالى عنه أبا تراب يا أبا تراب أبا تراب علي رضي الله تعالى كان شيء بينه وبين السيدة فاطمة عليه السلام فغضب علي رضي الله تعالى عنه كما يغضب أغضب الرجال وكما تغضب النساء يعني هذه أمور عادية ولكن إذا غضب الإنسانيا بغي أن يمتص ذلك الغضب إما بالوضوء إما بالصلاة إما بالجلس إما كما سيقول بك السعب حتى تبرد حتى تبرد عصابه وتبرد دماؤه سيدنا عليم دارها كم شاف حالته ودخل المسجد ونام في المسجد والمسجد طبعا ليس فيه فراش هو عبارة عن, عن تراب فوجده النبي صلى الله عليه وسلم قد تمرغ في التراب ولسق التراب بظهره رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قم يا أبا تراب لانه مشاند سيدنا فتن فوجدها ترابك ما لك قالت كان بيني وبين علي كان بيننا وبين خصومة فاين هو قال هو في المسجد فذهب إليه قوم يا أبا تراب فأقامه النبي صلى الله عليه وعلى وآله وسلم فذهب به إلى السيدة فاطمة فأصلح بينهما النبي صلى الله عليه وسلم فصلح ذات بي بي البين بين السيدة فاطمة وسيدنا علي رضي الله عنهم جميعا شهد عندنا يا أبا تراب قال سيدنا علي فكانت احب الكونة الي فكانت هذه الكونية أحب الكونة إليه أنت قولنا يا أبا تراب لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كناني بها هو ابو الحسن وابو الحسين وابو وابو يعني له اولاد رضي الله تعالى عنه وارضاه والكنيه لا تتعلق بالأولاد قد يكن الانسان وليس له ابن كما كن السيد عائشه رضي الله تعالى عنها ام عبد الله ام عبد الله يعني تكنى بعبد الله بن الزبير ابن أختها اسماء رضي الله تعالى عنهم جميعا يعني قد يكن الانسان بلا بلا بلا ابناء ولكن الكنيه هنا تاتي للتشريف تاتي لي لتشريف كان يكنى اصحابه ويدعوهم بأحب اسماءهم تكرمة لهم يدعوهم بأحب أسمائهم تكremeا لهم الانسان قد يكون له اسماء قد تكون له القاب وهذه القاب قد يكون منها المحبوب ويكون منها المبغوض فلا تنادي اصحابك الا بأحب أسمائهم اليهم ومن اسباب المحبه بين الناس ان ينادى الناس بأحب اسمائهم اليهم ومن اسباب المحبه بين الناس ان ينشر السلام بينهم ومن أسباب المحبة بين الناس أن يتفسحوا بعضهم لبعض في في المجلس فإذا اردت أن يحبك الناس فافسح لهم في المجلس إذا اردت أن يحبك الناس فادعوهم بأحب أسمائهم إليهم إذا اردت أن يحبك الناس فبدأهم بالسلام كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل ولا يقطع على أحد حديثه حتى يتجوز فيقطعه بنهي أو قيام يعني لا يقطع على أحد حديثه كان إنسان يتكلم فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقضى عليه ان يدع يدعوه حتى يتم حديثه ثم عندئذ اذا كان في الحديث ما يحتاج الى تعقيب او ما يحتاج الى ايضاح يحتاج الى بيان يحتاج الى الرد فالنبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه ولكن بالأدب وقد عرفنا قصه الرسول صلى الله عليه وسلم مع ابي الوليد لما ذهب اليه ليعرض عنه امورا لعله يقبلها ويقبل بعضها فقريش لما استعصى عليهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم كلما زادوا عليه ضغوطا وإيدا ازداد نور النبوة مع الرسول صلى الله عليه وسلم وزداد أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وتلا قمر النبوة في عالمكة فإذا بقريش يريدون أن يفاوضوا يريدون أن يفاوضوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعله أن يتنازل عن بعض الأمري ويقبل منهم البعض ويقبلون منه البعض يعني يلتقطون في منتصف الطريق فبعث إليه أبا الوليد عتبه بن, بن ربيعه فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا محمد فقد جئتك من عند قومك فقد جئت قومك بامر عظيم لا يتحملونه ما يستطيعون تحمل هذا الامر الذي جئت به فانا وفدهم يعني اوفدوني اليك لاعرض عليك بعض الامور لعلك وتقبلوا بعضها قال النبي صلى الله عليه وسلم قل يا ابا الوليد اعطاه الفرصه ليتكلم فإذا أردت أن ينصفك الشخص فانصفه اولا أنت فكن أنت اولا منصفا ثم عند يدين سيكون منصفا من تلقاء نفسه فبدأ أبو الوليد يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم تلك الأمور إن تريد مالا جمعنا لك مالا حتى تكون أكثرنا مالا إن تريد ملكا شرفناك علينا وسوادناك علينا إن كنت تريد كذا إن, كنت إن كان ما يأتيك رئيا من الجن طلبنا لك طبا يعني إحنا هذه الأمور يعني متوفرة نجمع إليك المال نسودك علينا نملكك علينا إن كان ميتك رئيًا إذا كنت مغلوبة على نفسك نحن نقلب إليك على الطيب نبحث لك عن عن الطيب فلما فرغ أبو الوليد قال له أَوَا قَدْ فَرَغْتَ يَا أَبَا الْوَالِدِ لاحظوا زيان العبارات أَوَا قَدْ فَرَغْتَ يَا أَبَا الْوَالِدِ على أجدر الطول في الكلام يعني أنه لا بقى شيء حاجة ما تقول غير قل قال نعم قال له النبي صلى الله عليه وسلم أو تسمع أقول وش عندك الاستعداد لسمع قال نعم لأنه لم يجد بدن من الإنصاف من لدي تسمط له الرسول صلى الله عليه وسلم حتى هو أخصي تسمط للرسول صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه نبسا صلى الله عليه القرآن يعني لم يزيد عليه شيء آخر قرأ عليه سورة فصلة حتى بلغ قوله تعالى فإن عرضوا فقل انظرتكم سائقة مثل سائقة عذي وثمود قال ف أخذ بتلابي به ووضع يده على ثمه وقال أنشذك الرحيم التي بيننا أن تسكت يعني يخاف يخاف أن تصيب قريشا المصيبة التي أصابت قوم عاد وتمود وغيرهم من الأقوام الماضية فذهب إلى قومه وقال لهم لقد سمعت كلاما ما هو بالشير وما هو بالكهنة وما هو بكذا وإنه يعد ولا يعلى عليه وإن ألاه لمصدر وإن أسفله لمغضيق وإن له لحلاوة وإن عليه لطلوة إلى آخره كلامه فقاله صباح طياب الوليد يعني سحرك محمد سحرك محمد يعني مش باش يصلح الأمر فإذا به تهم بأنه خرج عن الذي قريش وعن وعن دينه الشاهد عندنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع عليه كلامه لأن منذ البداية نبي صلى الله عليه وسلم علم أن هذه الأمور التي سيعرضها عرض من الدنيا قليل سيعرض عليه الزائف سيعرض عليه الأمور الزائفة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي لهذا الزائف حتى يستمع إليه لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور التي سادت كورها يعني تحكم وهذا من الخطأ الكبير الذي يرتكبه الناس في الحوار أنك تحكم على ما سيقوله الإنسان دعه حتى يقول لا تحكم على النوايا لا تحكم على ما لم يخرج بعد أعرف ما ستقول إما أن تسلموا وإما أن تذهبوا إلى النار وما إلى ذلك يعني خليه فرغ ما في جعبته ثم بعد ذلك حاوروا أنت فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكتوا في الأرض ما يعرضه هذا الرجل يعني عرض من الدنيا قليل وما يعرضه النبي صلى الله عليه وسلم هو الحجة البالغة التي لا تضمح له ولا تزول حتى يتجوز فيقطعه بنهي أو قيام ويروى بانتهاء أو قيام يعني لا يقطع لساني حديثه حتى ينهي ذلك الرجل حديثه بالانتهاء يعني بالسكت كما فعل أبو الولد أو بالقيان يعني يقوم رجل وينصرف في حال سبيلي وروي أنه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يجلس إليه أحد وهو يصلي إلا خفف صلاته وسأل عن حاجته فإذا فرغ عاد إلى صلاته يعني هذا, هذا الأثر خرجه أبو حاميد الغزالي في إحياء ولكن مخرج أحاديد إحياء لم يجد له أصلاً يعني لم يقف على أصل لهذا, لهذا الحديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يخفف صلاته إذا عرف أن هناك شخصا يعني ينتظر حاجته يخفف صلاته حتى يقضي له حاجته ثم يعود إلى صلاته ولكن هذا, هذا هذا الذي لم يجد له صاحب تخرج أحاديد إحياء لم يجد له أصلاً يعني هناك ما يشبهه هناك قصة تشبه هذا الأمر في صحيح البخاري وفي غيره من كتب السنة والسيرة وهو النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت أدخل في الصلاة وأنا أريد أن اطولها فاسمع فأسمع بكاء الصبي فأتجوز مخافة أنشق على أمه مخافة أنشق على أمه بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يكون في الصلاة والناس في المسجد رجال ونساء وإذا بمرأتهم مثلا جاءت بولدها ووضعته بجانبها يبكي فالنبي صلى الله عليه وسلم يتجوز في الصلاة وهو أمام الصهوف مخافة أن يشق على تلك الأم التي كان ولدها بجانبها ينتظر أن تسلم لكي, لكي تحمله ولكي تسكيته أو ترضعه أمه إلى ذلك يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن إذا دخل الصلاة يكون غافلا عن حوله وإنما صلى الله عليه وسلم يحس بحاجه الفقير ويحس بحاجه الضعيف ويحس به كما قال صلى الله عليه وسلم من صلى بنا ذي فاليغف في نظمه الضعيف والكبير وذو الحاجه لم يكن يستطيع يغفل عن هؤلاء ويقف وقوفا طويلا في صلاته وانما يرحمهم ويعطف عليهم صلى الله عليه وعلى اله وسلم يعني هذه مجموعه من آداب الرسول صلى الله عليه وسلم تدل على أنه صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل عزيز عليكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم تزل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم رحيم بالناس جميعا صغيرهم وكبيرهم حرهم وعبدهم ذكرهم وانسه ويعلمنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لأحد على الآخر إلا بالتقوى والتقوى التي هي الميزة محلها القلب لم يطلع على أحد لا ادري من المتقيحة وحسن إليه ومن هو غير المتقيحة أسيء إليه إذن أنا أحسن إلى الجميع وحسن إلى الجميع والله يتولى سرائر الجميع نكتفي بهذا القدر ونصال الله سبحانه وتعالى أن يحلينا وأياكم بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يمسعنا وأياكم بشمائله صلى الله عليه وسلم حتى نكون مشمولين برحمته سبحانه وتعالى تحت ظل لعرشه يوم لا ظل إلا ظله في زمرة النبي صلى الله عليه وسلم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين